book 2 5 5 krajiny a jazyky Al-buldan wal-lughat Al-buldan من لندن جان من لندن لندن هيو بريطاني تقع لندن في بريطانيا العظمى تقع لندن في بريطانيا العظمى هافاري هو يتكلم الإنجليزية هو يتكلم الانجليزيه ماريا يز مدريد ماريا من مدريد ماريا من مدريد مدريد هي تقع مدريد في إسبانيا تقع مدريد في إسبانيا هوري بو إسباني هي تتكلم الإسبانية هي تتكلم الاسبانية. بيتر و مارتا سوز برلين بيتر و مارتا من برلين برلين يف نيمتسكو تقع برلين في ألمانيا تقع برلين في ألمانيا Hovoríte obaja po německy? Hel antuma Tatakalameni l Almania. Hel antum tatakalamen el al Almania? Londín je hlavné mesto. London Asima. London ásima. Madrid a Berlín sú tiež hlavné mesta. مدريد وبرلين عاصمتان ايضا مدريد وبرلين عاصمتان ايضا hlavné mesta sú veľké a hlučné Al-awasim kabira wa sakhiba Francisco sa تقع فرنسا في أوروبا تقع فرنسا في اوروبا اجيپت سناخادزا فافريكه تقع مصر في أفريقيا تقع مصر في افريقيا يابونسكو سناخادزا فآزيا تقع اليابان في آسيا تقع اليابان في آسيا كندا سناخادزا في سيفيرني أميريكه تقع كندا في أمريكا الشماليه تقع كندا في أمريكا الشماليه بناما سناخادزا في تقع بناما في أمريكا الوسطى تقع بناما في أمريكا الوسطى برازيليا سنخادز في جني أمريكا تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية برسيما باس نفشتيفتي انترنتو أدرس www.podca -o -o -de, kde si môžete prezrieť našu knihu a stiahnuť najnovšiu verziu tejto učebnice.